بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت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 والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي طوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون